وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا يزال الدرس مستمرا لا يزال الدرس عن الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع شرح فضيلة الشيخ الإمام العلامة الشيخ من أثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قلنا أخذنا درسا عن المسائل الثلاثة وهي قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سورة المزمن باركس أتي درسي نوصدز لنا بقصة المالتيو نأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة نأي أصول الثلاثة سلسة نقرات مسرتاويان زخنا نقرات مالتيو و للشرح قالنا الشيخ ابن قسيمي رحمه الله الجامع رحمه واسعا وارسل لنا كنوس ودون باركس ابتن سنست اقدس زقونا نغرات كنت فلصن زغبانا انا تطولنا زلنا اتتقدمي انت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعا طيبل اعلم رحمك الله فلاتيخة ربي رهرها لك زي دماني فلاتيخة قبلنا اقول له نعابي بوداي وي عابنا اقول كالزارة سلزدالي اذا عابي بوداي دمان بوداي امنتنا عقيدنا ناي توحيد. رحمك الله زي بزوله دماني ناي سبن هزبي صب تمنيت كم زنبره نهيدا ينو خمسه بقسه نسبت قنوع من قدين تحبر له خمسه بقس يرد عنا مغنيه تدعو على قبرنا لذلك عم نقول خلص يا نغرات دعوان دعاء بحنس دعوه يقضب مقاد دعان ده قبر الكمال ربي رهره ره الكايب علم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمه نقول له اسلاماين اسلاميت غبونا يخنعلم زي ترفنا قر مالك ما عادي مسنيشتي سبعين وسبعيتي ولع خيترف فوتو زغبو حتى ون جوا قولوا وي باريا خيترف قداي تعلما ثلاثي هذه المسائل زن سلسة زيعة تنكن علماني قبا بقى ابتقد داميه تطولنا نرنا والعمل بهنما بزن سلسة زيعة تنكن ما نصرح القبا ابتقد داميه تنتا آن نرأيه الأولى أن الله خلقنا رب سبحانه وتعالى خلقنا فاتيرنا ازي امنة زخلونا ربي بعلو بين خمس خلقنا خلقنا دماني كبر رحمانه سبحانه وتعالى خلقنا شعلي قد فنا نزيد رزقنا شي شيء منه ترسك دم ما ابو خلما يترح تتحصر ايكون علمنا بعلو رزقك رب سبحانه وتعالى علمته بكم رزقك بكم حكمة هي بك هون رزكي هنبعلو. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا إيش؟ كثيرا إذن غاب كونة رزكة بل إنما تعلمي تحكمة نبعلون رزكي وإن تعد نعمة الله لا تحظوها نعمانا يربح الجهن تقصت وقالنا فقالنا ينودون نعمة ربه بالنازل تزعابه يقل نعمة التوحيد نعمه السنه رب ذهبنا نعمه السلفيه ابزاء السلفيات ما ربقت يب لنا طيب شو شاهي بنا اول خليقنا هذا حريش شاهي ولم يتركنا هملا اي معطلين مهملين شل الليل بزي علامة مالية بل سبحانه وتعالى خليق النازل له نمتع يا شباب نعابع زي علامة زياء علامة زياء الماء رب تغيسواه بقرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أحد ربنا هنقزاء توحيد قرناهم بالزوم نزياء له خليق هبزا علامة زياء بقاس سنتتك نبيل يابلنا طيب زياء خليقه ششاهبه المخآني علامة خليقنا نقول الزوغ الزوغلو غيرو خبكع رب سبحانه وتعالى بل أرسل إلينا رسولا اللوخ دم ما دي إخلناي المخنياتو نخ شرحلنا نخي بينا لنا نخي قالت قد حكي نخي قلنا زوم اللوخ زيوم دم ما من يوم نبان التلأخو مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نابعنا ربي لإخوهم ما لدي بل أرسل إلينا رسولا أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نابعنا نابع هزبنا هزبهم محمد صلى الله عليه وسلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي أنت قال لنا اللوغ لإخوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأه. يتلو علينا آيات ربنا التي قرآن زورته يقرؤلنا مالتي رسول صلى الله عليه وسلم ويزكينا كم أول يتريننا رسول صلى الله عليه وسلم يتريننا كم يتريننا كب شركي كب بدعة مالتي إلى نور التوحيد إلى نور السنة نب توحيد نب سنة عدممنا ويعلمنا الكتابة والحكمة كم قونتها يعلمنا قرآن كم قون حكمة السنة مالتي سنة وين يعلمنا رسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بزخونا خير زبالة عدممنا يمكننا كابزخونا الشر دماني التنقيق عدمنا خيرا كنت رب سبحانه وتعالى زباله بيوم عرف هذا آذئ ورد اليوم ايش اكملت لكم دينكم دينكم مليئي لرب سبحانه وتعالى اليوم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي تشاي دماء مليئي شي شاي واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلامة سلمنا دماني فتلكم ألقوا سلمنا حزوين لنا رب سبحانه وتعالى حدا يهود صحابي جليل عمر بن خطاب رضي الله عنه انتا يدوه آياء وريداتكم نباغم لو, لو نب نبانا نبانا يهود انت توردني رازعها دي اس انتا عيد بعلم قبرنا يعني انتا يدوه عمر بن خطاب رضي الله عنه حيتمم زياء زياء تقسوا لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام زياء بشارة دين الإسلام مليء قل لن رب سبحانه وتعالى زياء بشارة نموله دماخم والويت بلنها لذين رسول صلى الله عليه وسلم كنت تلومت راح يزقبال كما أرسل إلى من قبلنا كما رب سبحانه وتعالى قل منه بارون نسبت اكل او قال الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى انزل القران وان من امه الا خلا فيها نذير زغونه تهز بكماني نبي رسول لي خلعي رب سبحانه وتعالى 9 كرامات النذير كم ساعه تلقى كبشر انحراف نخيف قاتني زياء بسورة فاطر نرخباء آية قطري عسران أربعة ولابد ان, أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة رب سبحانه وتعالى دماني لو خذ كذو خلو مخنياتو تباحنو قو كينا مخني منزل ربي رسولات كابزل لآخا قل مخنياتي بلنا رسول الله عليه وسلم بتي زردانا قيروما رديهم هنا مالك و كمانا سابهم لكن اتوام زبالة مخلوقين بدماني وحي زورادهم وحي وريدهم نحن ملائكان تزخون نيرهم اي مثل رادان النيرنا لكن كمانا جزاره بو غيرو رب سبحانه وتعالى بغمد ماني دا غيرو مولنا مالتيو جالي الله عليه وسلم وليعبدوها بما يحبه ويرضاه هو نكنقزو نكنقزوا رب سبحانه وتعالى بمنتا مالتيو بتزفطو من صلى الله عليه وسلم قال, قال الله تبارك وتعالى روusing سبحانه وتعالى انتعلوا القرآن النا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نحن ما الاختسر لنا الكائن يقول صلى الله عليه وسلم وحي ما الاختمالات ما الاختغب سمائمتي رواء سبحانه وتعالى القرآن أريدوله من رسول صلى الله عليه وسلم كمتي قدرنا حجو انه رسلاتنا تملؤ اخات ملكتي اورنا لنا مينى ملكتي ابننا مينى كما اوحينا نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لاخنا لنا ملكتي والنبيين من بعده انبياء دم كلهم مدحرز نوح عليه الصلاة والسلام مخانم مغنياته نبي الله نوح ما استغسهم بدحريره من بعد بدحريرهم زموا أنبياء نقول له نبي الله نوح أول نبي أول رسول مخانم كابز رداء وأوحينا إلى إبراهيم كم قولنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما الأختي سدنائنا فما الأختي ماني كم سبحانه وتعالى زواله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل هزبي رسولي اخنال لنا تأتى ملغتت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نحادي ربي توحيد قركم تقزوا كاب طاغوت كاب شركة ما مالتي فبقى رسول الله عليه وسلم ترحيقول أنتم ملغت نيرو أب يأول قبتم هزبون كله وقال له ملغتزي رب سبحانه وتعالى هبوهم وأوحينا إلى ابراهيم نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل كم أولنا نبي الله إسماعيل وإسحاق كم أولنا بإسحاق ويعقوب كم أولنا بيعقوب والأسباط الأسباط هم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 أسباط وهم من أولاد يعقوب ومن ذريته الزيوم أسباط نبلهم على سر تغلته أنبيعهم الزياءاتهم أبزتفال عليه قبائل بني إسرائيل تلايقهم بتي ناي هزبهم الحس بتي تردون قانقوا قيرهم كردوهم الزيوم أسباط نبلهم وعيسى عيسى عليه الصلاة والسلام رب سبحانه وتعالى نتوحيدي ليه فهم لكن نصارى غلو مسقبروا وإذما مبالغة مسقبروا مسقانا ونتسي قد ايتي ود ربي عليه الصلاة والسلام لكن ود ربي كنا نعيسى بل إنما نبي ورسول لأخي نيرو كم قالوا أطلوخات وأيوب كم ونبأيوب عليه الصلاة والسلام ويونس كمون نبي يونس عليه الصلاة والسلام وهارون حول من مالتي نموسى عليه الصلاة والسلام وسليمان كمون أم الله سليمان ملغتي أم حلال ابنة وآتينا داود زبورا كمون نداود زبور خبت الكتب السماوية رب وتعالى خب كتب ا كبس ماي كتب زبور داود عليه الصلاه والسلام في بوء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك رسلات هلو زانتهم زي تقصنالك الله كاني رسلات زانتهم زي تقصنايو كل ما تتقشوا زي زانتهم معناتهم معناته كلما يكونون زانتهم زبط حادثه تتقشوا لكن قال الرسلات تي قصص ناتوم وي... تاريخ ناتوم تتغيزو مستي... مستوم امم ناتوم حزب كيما ياخذو خمسنا بولو بتوم تقبلوهم انتيا غاتيموهم اتم تقبلوهم رب سبحانه وتعالى رضي الله موحدين سلازقونو خات خلق جناتو انتوم زنه تزغبوهم ان بالليلوم عبد شركه زتحالو عيناد زياتهم دماء رب سبحانه وتعالى مرتوع كاسا تحققوا في نار جهنم خالدين مخلدين في نار بخونهم والعياد بالله ربها بزي الفنن وكلم الله موسى تكليما موسى عليه الصلاة والسلام دماء تزاربهم رب سبحانه وتعالى لذلك موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله رب سبحانه وتعالى تزاربه من الدنيا. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام رسولا مبش مبشرين ومنذرين زم رسولا زياتهم بار نتي توحد دحازه ونعمن قد استقتله بشره ومنذرين دماني نتي تقاقز اللخات تتنكر صفى اللغه نعته من قد حقي حز ابزا يغازل خيا خيت موت كاب شركي كاب كوبري رحق سبح نغو عذاب الله انا بولد ما يتنكو وما لتي لانا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذن ماني دق سبع سبح نغو مخنيت كيهلم انت دق سبع اي بلوخات دي سدد كالنا خيب لنما انتي بلوخات تسدد قال له رب, رب سبحانه وتعالى وكان الله عزيزا حكيما رب سبحانه وتعالى دماني عزيز كبوري كمون حكيما حكما زلوا يقول له نقر أبو بوتو زقومة مالتي زم عن رب سبحانه وتعالى فتلهم إذي رسالة نيتوحيده بوه ملغتنا يتوحيده بوه نهزبكم توحيد أردوه كاب شركي كاب كفر ما رح أقبلوه إذا أزعى النساء الرخباء آيات مئة كساب مئة سسان ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام من رب دماني كنتي زفاته قرنا كنقذو اين خير لنا إلا انتاي مالاتي انبياء زحبرونا قرنا مسنقية ترحيم باتي انبياء زحبرونا من قدي بو قرنا مسنقية ترحيم لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه مهنات رب زفاته أنا قرنا بين منوي كل صومنا ما قلت اتعرف توحيد مخانو كم من وسيدنا كاب انبياء قران مذكرانا كاب صحابه كاب انبياء كلهم وعلى راسهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل كم و صحابه هيترفون رسول الله صلى الله عليه وسلم و سيدنا بنانا ام تربس صلوه دي ما رب سبحانه وتعالى صلوه نجر شركي يا بني لا تشرك بالله ان الشركه ايش ظلم عظيم اب عملت حدثت نفسك عم تساله انت تدعي نزي فطور مخلوق اب تي رب سبحانه وتعالى عند حرزات صحوهينه اذا قا والاعوذ بالله اب عب شركاته له وما يقربنا إليه عز وجل فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين بقى خبت حكمان يا رب سبحانه وتعالى نزم رسولاته لإخوه نعانان خردونا لإخوهم مخاني تقنعت من قدي تعزكم أبشر بالجنة تتقاقهم دماني نخاف عليكم العذاب فبابلو خبشركي حتى اشنا قرأي تمتو اشنا عيش قرأي تمبرو اذو قلو زي ما الاختمال والدليل قوله تعالى نايزي مرتعد ما رب سبحانه وتعالى انتايبن انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم نحن لأخ لإخنالكم ناباكم نعني الزرباز قمة محمد صلى الله عليه وسلم لو كنتم تظنون رسولا شاهدا عليكم كما ذكرهم سبح بلغ الرساله رساله خمزه بصحب مليخت خمزه محاللفو كما اذكر لكم وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بلغتم اليوم رساله احياء لكم تذكروننا بهذا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فقلنا فرعون لا اخ لي ها شباب من يوم زوملوخ زيومنا فرعون سلاغو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مسلاغو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كنتينيرو كنتاتنا فرعون نرأي فعصى فرعون الرسول ازي فرعون ازي طاغية والعياذ بالله بالليل ابيون من نبي الله موسى دايمن ليرو انا ربكمن ال... اعلى بالليل ما علمته لكم من اله غيري انا قولي جاي انا مغزا تزغبان ني بالليل اذا كفروا زي عناد غيرو والعياذ بالله ان بالليل النبي الله موسى ابيهم فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيله اذا السلذ سلاذخالفهم ان بلش نبي الله موسى نطرح الصلزي تقبلنا حنا غانيب برتعهنا اقازات زعاقه عنايه فاخذناه وبيلا برتعته عزا وبيلا مالت شديدا مالتي برتعته حزن حزنايو وفعلا امتهت حلوه ربي طبحرت حلوه العبد ازغى به الدنيا و عذاب القبر فرعون يقاتموه ومزلوه دم ما رب تغيسل ناي القبروز يعزب كمزلوه القرآن أبقر. النار يعرضون عليها ودوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون ايش أشد العذاب وقحت صبحة عذاب ينزل فوق قبره قيامه ما صد بلد بس اخذ الدماني قال فرعون كلهم طبيت الصنائع فرعون وصرعون ما اجوا كلها كابذ نبره اشد العذاب كابتقبرهم ذي نبره عذاب سي كقول لعلت هو بعذابذي رب سبحانه وتعالى القران تقرئني اذا ازي اب المزمل لرغبه قصري ايه 10 حتى عمشته حساب 16 طيب انتهت انت النتيجه ما ترشح رسول رب سبحانه وتعالى ليقول تساوسيت انت تتاوزد فمن اطاعه دخل الجنه مرسوس الله سلم الشيخ من الله صلى الله عليه وسلم تماززه جناته الشيخ ابن عزيمين التايب رحمه الله هذا حق مستفاد من قوله تعالى ازي حقه كم تتاوزيدي سب قران من قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نربي سبحانه وتعالى تمعززوه قام هو صلى الله عليه وسلم تمعززوه متير ربي رحمك ربكم ربي كرها لكم مالتي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طاعز ربك ربك رحمني ربنا رحم له رب سبد ما ام تاخذوه اب بإذن الله أبجلنا خوتوا نتزير حمل لسفق كنك عزوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نبتي محرطنا ربي زغون صراح نابو تقالاته كالتفكم ناي مغفرة ناي زغونكم صراح صرحيبا إلى مغفرة من ربكم ربي من سي زنبهم كأفرالكم. حتى غمان أبشر كنيرو تداء توحيد أتيو ويتو بايدون أب توحيد أتيو أب حتى شركون تغفرا لي رب سبحانه وتعالى زلوت ساقمقن أبشركتهم ويتو أبسا مغفرة ألا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة سبحان الله تقول نايز. من سماين مرات نخوّن سفّح زخان الجنة نعادكم دقاء سبو صراح صرحو تقالات تقويلو زياء بسورة آل عمران الرغبة زياء مالتيو كطري مئتن كلتن كساب مئتن سلسان, سلسان ومن قوله تعالى قمون جنالو زبال الشيخ محمد بن عبدالو كم تأي وسيدو نعرن لها القرآن قمون كم حديث ومنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم رب رسول صلى الله عليه وسلم توحيد حرائل التقبل صنانه رسول صلى الله عليه وسلم حرائل التقبل كاب شركي زراحقة كاب بدعة رب سبحانه وتعالى تقوله يدخيله جنات رسول صلى الله عليه وسلم جنات هو تجري من تحتها الأنهار من تحتها وحزي وحز الله خالدين فيها نظر ألم دماء أب أخو أمه رب غابهم يدبرنا وذلك الفوز العظيم أزغاني عبعوت فعلا عبعوت أبز الدنيا دمك حزكة توحيد حزكة سنة حزكة منهج السلب حزكة كتكيد كاب شرك رحكة كاب بدعا كاب خرافات كاب حزبيات رحكة كتموتن كلها والله ازعب ما رب خاتمانا يسببكم ازياء بصورة انتين رغبان بصورة النساء آية عنك عصرت سلستك ان شاء الله شو عدت لغة طريفة اللو تاقزي تاكل الله تارك الله فيكم وبالقول تعالى غفور جنان لذل زبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله كمتا يوسدوا سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولائك هم الفائزون يرد الرسول صلى الله عليه وسلم دتما عززه اذ اوتيو عباوت ب نعم في الجنه بالنعم في الجنه اب جننا كنا نعز ربه ابو مكبرنا زي النور مرغبه ايه عن كذا 53 وقوله ومن يطيع الله والرسول فالاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه كما نربي رسول الله صلى الله عليه وسلم سما عزازا تحشر باسمانيو وغورابت باسمانيو وغاول البحر لنا مع الذين انعم الله عليهم رب سبحانه وتعالى شيشاي ذهب ومسؤبيو هو من, من, من النبين وسابيا والصديقين واستو الصديقين يعني ايمانهم ثابت حكي وزبنه كنبعال او بكر الصديق رضي الله عنه والشهداء ابحكي جهاد بتي شروط بتي ناتو وعل ويكن ما قونت زمالة اندعر كوينو ابز جهاد استساتي في حدثة اندعر مويتو ازي الشهيد نبلو مش شهداء ادماء يسمبر السبزي ولا شهيداء يموت مبر بس لهم شهداء قيامة معتي حشار مالتي والصالحين أي الذين عملوا الصالحات مستم خير لصور الحمز الدنيا مستم مخون ما لسي وحسن أولئك رفيقا إذن ماني تزبلت مرافقة وإذن ماني قرب سنانا يجنأ الله نجحلنا منهم كابتوم من قدي سحيتوم كابزي آتوم ذروح قدما الزياء بسورة النساء آية عن كث خسري سسان شعة رخبة وَلِقَوْلِهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رب سبحانه وتعالى نتايله من رب من رسول صلى الله عليه وسلم انتم أززه فقد فاز فوزا عظيمًا عبعه والتعويته الزياء بسورة الأحزان من رخبة آية عن كث سبعًا حدًا والآيات في ذلك كثيرة بزوء آيات رسول صلى الله عليه وسلم تم ان شاء الله جلنا خاته لكن ازي كما يتم منزاز تتباهلو توحيد حازا سنة زحازا كبتشركي زراحق كبتبدع زراحق كبزنق جلتات رحقو من قدي حك زحازان منهج السلف ازي ان شاء الله جلنا خاته بإذن الله ومن عصاهو دخل النار بان دماني ان بالله زبل صلى الله عليه وسلم زاز ذا ابي ناري بالله والدليل قوله تعالى ان ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم زقدمت غسوا يا شيخ بن عثيمين تغصى مالتي الشيخ محمد بن عبد الوهابوني له مالتي بسمع زز جنال له نتو مرسولات بالليل ذاب يوم دم نار له فبل قلنا ابي له الدليل رب سبحانه وتعالى يقول إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لُؤُخْ لِإِخْنَائِنَا نَبَقُمْ مَن يوم يا شباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولة قمونا فرعون لؤخ لإخنائنا مَن شباب؟ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كما أرسلنا إلى فرعون رسولة فعصى فرعون الرسول نبي الله موسى بن الله يبقى ابي مالتي ممزز ابي وهم فاخذناه اخذنا وبيله اي فاخذناه اخذنا شديده ما حزن له رب سبحانه وتعالى اب البحر اتحله عذاب القبر كم ذلونا قران ستغسوا فرعون تلوص ونبرود بدحرز المال عز بالله قيامه دماني سبب زلو اشد ما تيفرحنا مالته توحز جده فصف ونعاذ بالله سبيه زلو عذاب قليل كم زي كونه زي ابو سوره المزمل لرقبه ايه قصر عصرت حمشتي حساب عصرته شدشته كم تيتورسدهو خطي حديث النبي رسول الله صلى وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبيهم كل أمتي جنة خأتوهم إلا زا أبيهم صاحبان تايلهم فقيل ومن يا, يا رسول الله جنة ملتوز أبي مانيخة من جنة ملتوز أبي إلاهم تقرمهم صاحبان حتيتهم مالك قال من أطاعني دخل الجنة نعايت مأززا حراي زبلني توحيد زحازه سنه زحازه كفر عز رحمه الله زي عزيزن الله دخل الجنه جناتيه ومن عصاني يا شباب دخل النار والعياذ بالله النار كانت فينه زي حليزي أدماء. حديث زي ادما ونعتز قلنا حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الاعتصام زبل الاعتصام بالكتاب والسنه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه زبل باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا نرى لا توزقها لكم دماء مجرى الشكل تدغط طريفاً ألوى هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي لهم بزعباتهم مخالفاً أنبياء من رسل صلى الله عليه وسلم مسيح مخاكماني حدش نقر اي تكبر عليكم لوغان له دفرت انا حدش تكبر ياخذ منكم انا ما مالي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دين زينب راح جبت يحيى دين قانوني يكونني له صلى الله عليه وسلم حدش نقر اي تكبروا يدم زياد ما رب سبحانه وتعالى بزع باز يخالفنا انبياء ان من رسولات من أنبياء زخالفة نار رب سبحانه وتعالى انتهيبن ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين من رب الرسول صلى الله عليه وسلم انزعى سيئ ويزخالفهم انسارم زخده انبليز بالسب ويتعد حدوده اتي مسمارو سنتيغو ان بالله زبل اذا استفزي فيها اب نار كعته ويد ربي دماني والعياذ بالله اسلك مصايف هنا خالداً فيها نذر عالم وله عذاب, عذاب مهين عذاب الله مهين اذا عذاب دم انتيتي مغلت مهين لا يحس رد عذاب انصركم الله يوم القيامه مالتي اذا عبد الدنيا خلو نفسه كاب نار يدحنا ما لدي لا يفير عون كنت أغسلنا خلو سبحانه وتعالى دمه كم تني في رعون زهلك نايو زدفاء نايو زعزب نايو أمة محمد دمه خين عزبكم كاب كفرين كاب شركين رحقو ما لدي اب سورة النساء الرغبة آية قصرية عسر تربعته وقوله ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة كبهون ابكالي سورة رب سبحانه وتعالى ابكالي ايان تايب المالاتيو ابقران تايلو رب رسول صلى الله عليه وسلم زخالفه انبلي زباله معصيه زقابره رسول صلى الله عليه وسلم خالفه رب رسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينة عابي تفآت ففي يقول له زي تفاة الزقان تايلو وصفوا ربي تايلو قلسوا مبينة مالت قلت سقانة تفاة سوف يقول له يلو العياذ بالله زي أبصرة الأحزاب نرخبه زي أبصرة الأحزاب نرخبه آية عن قصري سلسان شدشتا وقوله ومن يعص الله ورسوله كمون رب سبحانه وتعالى انتايلو ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا رب الرسول صلى الله عليه وسلم امبل زباله فان له نار جهنم جهنم الله اصبح نغو قعط واي والعذ بالله طب جهنم ربي احنانا ابو اخ خالدين فيها ابدا نزر عالم اضو بجمع التزي قوات زي نزر عالم ابو, ابو خنابري موت زيله رب خاب زي احنانا ابسره الجن رغباز ازي اخسري عسران ثلاثه ومن قوله صلى الله عليه وسلم ذي الحديث السابق ومن عصاني دخل النار لما رسول الله عليه وسلم نعيز عسي الندماء ناب نار آتي له السلزي لما عنتي بحسر زبالاء زو سدنا مالتي مقدم رب خمس خلقنا بدح رزو ونسقو لي رأينا نشي قبون بي زي هدف اي قلقنا بي زي علماء فريقنا علماء ينو توحيد فريقنا زلو اذا قبونه بدحرزو ورب سبحانه وتعالى لو خلقنا بصمد ما رسول الله عليه وسلم ما لج رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعزه توحيد حزو سنى حزو غد جنال له رب غابو مكبرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل زبون نار كاتو يولع هذا بالله لذلك ازيا كابتن سلس أقدستي نتبيتات ناي عقيدة نائمة كابتن سلسطة حانت وسلنا لما حانت مالاتي أكتفي بهذا القدر سنلكم سلسطة معكم جزاكم الله خير أبلكم هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أسلامه <تصفيق>